Seyyûlüş fahâ'ûn al-nas ma wal-lâhum an qiblätihmûl-latî kânû alayha. Qul lillâhîl-mashrûq wal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 ناس لرا الرحيم قد نرات طلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام أَيْنَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ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 بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ